بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوك من يكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 114. فارجع البصر هل ترى من فطور 115. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 116. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير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 126. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير 127. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 113. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوي ونفور 114. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم 115. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفردة قليلا ما قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعظ إن كنتم قُلْ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وَقِيلَ وقيل هذا الذي كنتم به تدعون 125. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم 126. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين